يوم أن حدثني أحد رجال الهيئة الثقات أحسبه والله حسيبه في منطقة جدة قال قبضنا على شاب وفتاه كما هو الحال في كل يوم ولما كانت القصة تلك التي شابت لها رؤوسنا وتفتتت لها أكبادنا وتفطرت لها قلوبنا لما نظرنا فيما معها في حقيبتها وجدنا قصاصة تلك الورقة التي أخرجتها ثم بكت بكاء مريرا. تسألنا ما هي تلك القصاصة وما الذي أجرى تلك الدموع وما الذي أسال تلك العبرات فإذ بها تكون الفاجعة الكبرى التي لا تقاومها الجبال الراسيات والله أمر هزنا لو سمعته الأرض والسماوات لتزلزلت مما سمعت هذه الفتاة بدأت تقول قصتها وتحكي معاناتها أنها لما كانت تجلس مع هذا الشاب أول ما تعرفت عليه جاءت تريد أن تسكن معه في بيته فلما كان الخبر كذلك أمرها بأمر والله لو أمر بها الحجر لما قوي عليه أمرها وقد كان معها رضيع لها أمرها أن تتخلص منه وقال لن تسكن معي في بيت أهلي ومعك هذا الرضيع لو صاح لو صرخ لو على صوته لسمعوا أهلي هذا الخبر وهذا الصوت فلا بد لك أن تتخلص منه كيف أتخلص منه وهذا خرج مني ومن روحي قطعة مني فلما أصر عليها وانظر إلى هوانها عنده لا تساوي شيئا يريد أن ينزعها من قلبها يريد أن ينزع روحها من جسدها ففي نهاية المطاف انظر كيف قس القلب ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة إلا ذاك القلب الذي كيف قوى وكيف قدر وكيف هانت عليه مشاعره يوم أخذت بالرضيع وهي معهم في سيارته ثم أتت عند المخازن الكبرى في جدة وألقت بذلك الرضيع وهي تخطو الخطى وتلتفت إليه كيف طوعها قلبها تتركه عند تلك الأبواب الحديدية وصياط الشمس تنزل عليه كأنها صواعق من السماء وقد ترك هناك ترك لمن؟ ترك لمن من سيطعمه من سيسقيس تركته ولت وأعطته ظهرها وذهبت وسارت يصرخ تارة ويخبو تارة يعلو صوته ويخفض يتلمض بشفتيه يتلبط برجليه لا يراه إلا الله جل جلاله ولما مرت الساعات والساعات ومر يوم بأكمله على ذاك الرضيع وكاد يفارق الحياة وتقعق عثور وعلى بصره وشخص بصره فجاء رجال ذاك المصنع فوجدوا ذاك الرضيع يتنبط الموت يشكو من والروح تشكو وكل درة فيه تحكي وتقول من هي أمه من هي أمه من هي أمه حتى كانت هذه النهاية بتلك الحال والله جل جلاله يقول وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب بأي ذنب قتلت اشتكوا ستبكي اشتكوا للجبال ستبكي ولكني أقول لهذه إن كانت فوق الأرض فاسمعي مَذَا تَقُولُ لِرَبِّيَا يا حِينَ يَأْتِي رَضِيعُهَا يَقُولُ رَبِّي إِنَّهَا قَمَتْ رَضِيعًا بِالْخَلَاءَ بِدُونِ مَاءٍ وَلَا غِذَاءَ رَبِّ انتقِمْ لِي إِنَّهَا رَبِّ انتقِمْ لِي إِنَّهَا رمتني رضيا بلا غذاء ماذا تقول إذا نزفت الجبال نسفا وإذا سجرت البحار ماذا تقول إذا حشرنا جميعا كالفراش المبتوث ماذا تقول إذا جمع الشمس والقمر ماذا تقول إذا قيل أين المفر ونودي باسمها يا فلانة هلم للعرض على ربك فأتت هناك معها سائق وشهيد وإذ بذاك الطفل الرضيع شهيد يأتي به الله جل جلاله على رؤوس الخلائق فيشكو رب العالمين فيقول يا جبار يا منتقم أنت رأيت اللهم انتقم لي منها قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح